أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا ك رسول الله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 تحیئتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي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 كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله